كم أهلكنا من قبلهم من قرن فناذول ولا تحين مناص وعجبوا أهلكنا جاءهم منذر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 وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كلهم إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من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 إِنَّا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وفصل الخطاب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 واهدنا إِلَى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة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 وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عزا زلفا وحسن ما يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل الله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 ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار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 أَوَّابِ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علي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 وآخرين مقرنين في العصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب إذ نادى ربه واذكر عبدنا أيوب ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِلْأَلْبَابِ بيديك ضغثا فاضرب به وخذ بيديك ضغثا فاضرب به ولا تحنث, تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه 124. وعبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 125. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار 126. وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع ماذا الكفن وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحه لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما الحساب إن هذا لرزق ه هذا وإن للطاغين لشر مأب جهنم ما يصلونها فبيس المهد هذا هل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 126. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك إن ذلك لحق تخاصم وما من اله الا الله وما إلا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبع عظيم 126. ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون 127. إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائقين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 وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظر إلى يوم يبعثون قال فإن ك من المضارين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أضويهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول 110. مِنْكَ جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 111. قل ما أسألكم عليه من أجر ومان من المتكلفين لا ذكر للعالمين ولا تعلم نبأه بعد حين.